وَكَمْ قَصَمنَّ مِن قَرَةٍ كََتْ ظَالمَةَ وَآن شَأنَا بعدهَا قَوْمًا آخَرين فَلََّ أَحَسُّ بَأْسَنَا إِذَاهُ مِنْهَا يَركبُون لا تَرْركُضُ وَرجعوا إى مَا أُثْرِفْتُم فيِيه وَمساكِنِكُم عَكُم تُسْألون قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَمَا زَالَت تِنكَد عَوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حطِيدًا خَامِدِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ لَوْ أَرَدْنَا أن نَّتَّخِذَ لَهُ وَلَتَخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في الثماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أَمِ اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو فِيهِمَا فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون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 وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُونَ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَن يَرْتَضِي اللَّهُ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَن رَّضِيَ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ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 وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ لَو يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حَقَّ الْحِسَابِ لَيَكْفُرُنَّ عَنْ وُجُوهِهِمْ النَّارَ وَلَا يَخْفَىٰ عَنْهُمْ خَافِيَةٌ ۗ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا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 وَلَ قَدَآتَيْنَا إِبَرَهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبلْلُ وَكُلَّ بِهِ عَالمين إذ قَا لِأَبِهِ وَقُوْمِهِ مَاهَِهِ التَّمافِيلَُّ أَنْ تُمْ لَهَا عَكِفون ق وَجَدَنَ أَبَ أَنا لَهَا عَابدين قَالَ لَ قَدَكُ تُمْ أَنْ تُم أَبَؤُكُمْ فِي بلَالِم مُبين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 قَال اَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قالوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ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 وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وَكُلًا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين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 وَكُنْ مَالَهُمْ حَافِظِينَ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ إِنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضَرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ وَاسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَظَنُّوا إِذْهَبَ إذ مُغَضِبًا فَظَنّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ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 لو كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيها خَالِدُونَ لَهُمْ فِيها زَفِيرٌ وَهُمْ فِيها لا يَسْمَعُونَ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَ الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ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 فَا بَبدأَأْن أَوْولَ خَلْق نعيدُهُ وَعددًا عَلَنَا إَّا كُنَّا فَعلين وَلَقدَد كَتَبَنَا فِي الزَبور مِم بعد الذِكْرِأََّ الأأَررضَ يَلِثهَا عبادَ الصَّالِحون إِ فِي هذا لَل غَلِّقوْ مِن عَابدين وَمَا أأَررسَلناكَ إِلَّا رَحْمَةَ للعَالمين.